ولون أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم ناسون آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَتَنَّاهُمْ عَنِ الْعَذَابِ الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن نَشَأْ ونصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنباء وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ فَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآل في رعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا في رعون إني رسول من ربك بالعالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني Come on.